وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويقلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء, ماءً لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل وَالْأَعْنَابَ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 وَالْقَافِلَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يُقْنُقُكُمْ مَن لَّا يُقْنِقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا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 وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربهم قالوا, قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون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 خالدين فيها فلبعس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين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 وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء مَا عبدنا من دُونِهِ مِن نحن ولا أبا ولا, ولا حرمنا من دونه من شيء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 وَأَنْزَلْنَا إلَيْكَ الْذِّكْرَ لِتُبِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَيْ يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَيْ يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ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 فَلَمْ يَرَوُوا إلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ من شَيْءٍ يَتَفِيئُ ظلاله, ظِلَالُهُ عَنِ اليمين والشمائل ظِلَالُهُ عَنِ وهم وَالشَّمَالِ لِلَّهِ وَهُمْ داقرون.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 ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه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 لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بظلمهم مَّا, عليها ما تَرَكَ عَلَيْهَا مَاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مسمى فَإِذَا جَاءَ وَلَا يَسْتَقُدِ مُوَرٌّ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِلَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الحسنى لا جرم أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وأنهم مفرطون تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما لهم إلا لتبين لهم الذي اختلاف فيه وهم ورحمة, ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء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 من أمرات النخيل والأعلاب تتخذون منه سفرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعاقلون وأوحى ربك إلى لِيَأْنِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُونِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْكُبِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلْنَا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 فَمَالَذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِيرِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أيمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعَامَةِ اللَّهِ يَجْعَلُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَفْوَصِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَة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 فلا تضربوا لله يَعْلَمُ إن الله يعلم ضَرَبَ لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء, لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا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 لا يقدر على شيء وهو كهل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما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 الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظلكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا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 الله ثم ينكرونها ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمد الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركا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 دينك فروا وصدوا عن سبيل الله فجناهم عذابا جدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبع وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة وبشرى للمسلمين العدل والإحسان ذي القربى وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا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 يختلفون ولو شاء الله نجعلكم أمّة واحدة ولكن ولكن يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسأل كونتم تعمرون ولا تتخذون ايما لكم دخالا بينكم فتزل قدم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذاقسوا بما صددتم وتدوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا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 ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذت ما سلطان على من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا سان <تصفيق> الدكتور وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَا شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرَهُ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ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 ربك للذين جاهروا من بعد ما فتنوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آملا مطمئنة يأتيها رزقها ردا من كل مكان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 وَأَكُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيْبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِينَ مغير باغي ولا عاد ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولون ما تصف ان الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين بل لا يفنحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرم ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اصلحو إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمته قانة لله قانة لله حنيف ولم يكن من المشركين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 وما كان من المشركين انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك لا بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون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 وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ Oh,